بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُمَّ لِعِدَّتِهِمَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاتشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تبني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحيضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 Asسskiلَّ منحيssakatum mi wo jdi ku wala tuba woهُ na وَإِنكُ نَأُولات حَمِّم فَأَ فِقُ عَلَيْلٍِ حَدَّ يََن حَملَهُ فَإِن أَربََ لَكُمْ فَتُهُ لَأدُورَهُ وَتَمِرُ بَهِنَكُمْ بمَعْروف وَإِن تَعَاسَرتُم فَسَتُر بِعُ لَهُ أُخْرىَ بِي فِقُلُ سَعَة ومن قدر عليه لذقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفتا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من سبب قاوية ماتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فضاقت وبال أمرها وكان عاقبه امرها خسرا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات تجري يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له لقاء اللَّهُ الذي خَلَقَ سبع سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَمِنَ الأرض مِثْلَهُم مَّا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شيء علما